إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم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 هم السالكون طريق الرشد والصواب، فظلم من الله ونعمه، والله عليم حكيم، وما حصل لكم من تحسين الخير في قلوبكم وتكره الشر، إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم ونعمة أنعمها عليكم، والله عليم بمن يشكره من عباده فيوفقه وحكيم. إذ يضع كل شيء في محله المناسب له وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم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 كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح ولا تتبع عورات المؤمنين من ورائهم ولا يذكر أحدكم أخاه بما يكره فإن ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميتا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره اغتيابه فهو مثله واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله تواب على من تاب من عباده رحيم بهم يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا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 والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم